فَاحْمَلْنَا لَكَ فَافْتَحْ مُبِينًا لِيُظْهِرَ لَكَ اللَّهُ مَا سُقِطَ مِنْ ذِلَّةٍ وَمَا أَخْفَى وَيُتِمَّ لَكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ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 وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيَوَدُّ الَّذِينَ هَنَأُوا بِهِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَضَلُّ يَنِيبُ بِاللَّهِ وَالنَّصْرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ سَمَاءٌ وَسَاءَ مَصِيرَا قُلِ اللَّهُ يَدْبُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَوَازِرُوا وَتَفَكَّرُوا وَتَسَبَّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ تَكَالَّنَّ مَا يَرَوْنَ فَتَعَلَّنَهُ وَمَن آمَنَ وَعَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُونَ كَمُقَلَّهُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْهُمْ أَهْلُهُمْ وَأَهْلُهُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم برا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَلْ مَنَعْتُم أَن يُؤْمِنَ قَلْبُ الرَّسُولِ وَلَمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن تَنُوهُمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ السَّوْءَ وَقَدْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّغْرًا قُل لَّمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ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 يُري دون الاعين وبهدلوا كلام الله قل من تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحجوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب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 أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يُنَادَىٰ رَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ فَتْحًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَيُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة فإن يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد الله المغالبة كثيرا ممن فَاعْبُدِ الْجَلَّلَكُمُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَفْقَهُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُفْرِغَنَّ عَلَيْكُمْ غَضَبَهُ عَلَيْهَا قَدْ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَو قَالَتْ لَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَّلَاهُ لا مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن نَّتَجَدَّدَ سُنَّةَ اللَّهِ فَذَهُلُوا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ ان اوراكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدى معتوفا ان يبلغ مقيلا ولو كانوا رجال امنون ونساء امنات لم تعلمهم ان تطوهم فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ عَارَةٌ بِغَيْرِ عِلَّةٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَتَنَاهَلُونَ عَذْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا از جاء على الذين تكبروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على عقولهم وعلى المؤمنين تماماً كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق رسوله هيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام لا المسجد الحرام ان شاء الله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 وكفى لله شهيدا محمد الرسول الله ولئن لم يعروا اشداء على الكفار حماء بينهم تراهم كعنث جدى يذكرون فضلا من الله ورعوانا صناهم في غدوهم من آخره ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرَّةٍ أَخْرَجَ شَجَرَةً فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْذِبُ الذُّرَا عَلَى يَغِضُّ هِمْ كَفَّاً